حزب تجليات عظيمة أسبوعية يقرأ في كل يوم أم أو خمسة عشر يوما حزب يوم الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم اللهم إني يقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة مطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في عينك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله جميع محامله كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافى مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافى مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافى مزيده. Allahümme lekele hamdu hamdan kefiran daiman mislima ma hamitte bihi nefseke ve ad'afe ma testavcibuhu cenni'i khalqike hamdan khalidan maa huludike ve leke alhamdu hamdan kefiran daiman misle ما حمدت به نفسك ما ضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك باضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا كثيرا لا منتهى له دون, لا من له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك باضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا كثيرا لا قائله إلا رضاك ولك الحمد الحمد كثيرا دائما مثل ما عمدت به نفسك ورعا ما تستوجبه من جميع خلفك حمدا كثيرا مليا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله حمد وشكرا يليقان بجلال الله وجمال الله وتمال الله وكله إله وَعَظَمَةِ اللَّهِ وَقُدُورَةِ اللَّهِ سلطان الله دائمين بدوام الله باقين ببقاء الله في كل لمحة ونفس عدد ما أحاط به عين الله وأعصاه كتاب الله وخطه قلم الله وعدد ما أوجدته قدرة الله وخصصته إرادة الله وإدار كلمات الله كمال بغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يعي ربنا ويرطان الله وملك الحمد وحمد كثيرا دائما مثل حمدت به نفسك واضعا فما تستوجبه من جميع خلقك كما ينبغي لجلال وجهك واضح سلطانك في كل لمحة ونفس عدد ما في عينك يا مودان العظيم سبحان الله العظيم ورق عمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه ومنتهى علمه, علمه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل نمحتي ونفس من الأميزان وما امتهل علمي وما مبلغ الرطاب وعددا نعم وزنة العرش في كل نمحتي ونفس من الأميزان وما امتهل علمي وما مبلغ الرطاب وعددا نعم وزنة العرش الحمد لله كما ينبغي للجلال وجه الله واضمة الذات الله في كل نمحتي ونفسي في كل لمحه ونفس عدد ما في عين الله حمد دائما يدوم بدوام الله حمد دائما يدوم بدوام الله حمد دائما يدوم بدوام الله وصلى الله على ملائنا محمد وعلى آله في كل لمحه ونفس عدد ما هو سعه الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلم سلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد كان نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabb adkhilni mudkhal as-sadaqati wa akhrijni mukhraja as-sadaqati waj'alni min ladun fasultan nasiira. Allah. illallah sallallahu aleyhi اللهم إني أسألك بعظمة ذاتك التي لا نهاية لها التي لا يعلمها سواك وأسألك باسمك العظيم الأعظم مبيجك الكريم الأكرم وأسألك جميع ما تعلم وأسألك جميع ما تعلم من نفسك مما لا يعلمها منك غيرك أنت صلي وتسليما وتبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمعة ونفس عدد ما وسعه وعلمك وأن تنعمني يا ذا الجلال والإكرام في شهود تجليات ذاتك بالعين التي لا يحجب عنها شيء في العرض ولا في السماء وأفض على جميع ذاتي لزة ذلك الشهود حتى أكون كلي لذة ذاتية إلهية سارية في نفسي من نفسي لنفسي كما نعمت سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك حققني يا إلهي بإنسانيته حتى يكون إنسان العين للكلية الإلهية التي لا يحصرها شيء ولا يقدر قدرها سواك كما حققت نبيك سيدنا ومبلانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك باسم يا سميع يا بصير ويا متكلمه غايه اللبيب في خطابك ومحادثتك ومكالمتك في كل حال من أحوالي بجميع كلياتي حتى لا تخلو ذرة من ذراتي أجزاء ذاتي من ذلك السماع الإلهي لحظة ولا أقل من ذلك دائما سرمدا أبدا الآبد كما أسمعت نبيك سيدنا ومبلانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فاجعل لي يا إلهي لك عقدا محوظا عبودية خالصة لا رايحة عبوبية فيها على أحد من خلقك حتى أكون في العبودية على القدم الراسخ الذي لا تزلزله شبهة ميواجه من الوجوه من غير أن أنام عن عبوديتي ولا أذهالا أنها في المشاهد القدسية طرفة عين ولا من ذلك وأذقني يا إلهي لذة إلهية في الوجود بإلاحظة الإلهية والقيل الأقوام لسان أقلام الألوم الأزلية مظهر تجليات الحقائق الأبدية عبد كذاته ترجمان حوارت الإيوان الكبلياء الإلهي الأقدس نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلات العظمة إلهية الأنزه ووفني يا إله بذلك رفاهاً كاملا كما ففيته بذلك حتى تندمي كلية بجميع جزائها في بحر حقيقة حب الصدق الذي لا يشوب صفه كدره. بوجه من الوجوه حتى تكون ذاتي كلها صدقا خالصا ذاتيا إلهيا صرفا من جميع الأجوه تجللي يا إلهي بسر القيومية الإلهية التي قامت بها شيئات الأشياء كلها سر قيوميتك الإلهية مودع في قولك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم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 مرتبة إلهية حقها من نفسي من غير إخلال بوزن قصطاص الأحدية الألوهية المستقيم حتى يكون تصريفي كله تصريفا كليا إلهياً أحدياً بالمرتبة الأحدية الإلهية من جميع الوجوه وتجلل يا إلهي بالعظمة الجامعة معاني الأسماء الإلهية التي هي مجمع بحور حقائق الأسماء كلها، فأتحقق بحقيقة الحقائق الأسمائية جامعا حقيقة كل اسم إلهي بشريعته قائما بحقيقته في سماوات روحي، وبشريعته في أرض جسمي، فتكون آيتي من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الألوهية، وَلِلَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ حَتَّىٰ تَكُونَ كُلُّ وُجُوهٍ كل وجه إلى اسم على سنة شرائع التجلي في الحقائق تكون آية وجهي من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الإلهية الواحدية الرحمانية الرحيمية وإلهكم هو عطوا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وتكون آية وجهي من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الإلهية الملكية اللهم م ذك الملك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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وتكون آية وجهي من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الهبوبية إن ربكم الله الذي يخلق السماوات والأرض في ستة أيام ما على العرش يمشل الليل النهار به حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات من أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وتكون آية وجه من كتاب الله عز وجل من حف تجليات الإلهية القدرتية وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما غذيرا وتكون آية وجهه من كتاب الله عز وجل من حف وتكون آية وجين كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الإلهية الفطرية. حزب اليوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم الله مفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وتكون آية وجهي من كتاب الله عز وجل من حفظ التجليات الإلهية البدعية والإعادية والإرادية إنه يبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وتكون آية وجه من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الإلهية الإحاطية والله من ورائه المحيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وتكون آية وجه من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الإلهية الولائية فالله هو البليه وهو يحيى الموتاه على كل شيء قدير وتكون آية وجه من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الهوية الإلهية وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبير سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ لنصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فتكون آية وجه من كتاب الله عز وجل من حيث تجليات جلاله وجه الإلهي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتكون آية وجه من كتاب الله عز وجل من حيث التجليات الإلهية الأحدية الصمدية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حتى تأتي بي يا إلهي على جميع الأسماء الإلهية كلها اسما فإسماً على سبيل الإحاضة وشمول على صراط الاستقامة الذاتية وإنك لتأتي إلى صراط المجتقيم صراط الله وتجلل يا إلهي بعدون بصائر القرآن الإلهي ناظرة منك إليك حتى يكون القرآن الإلهي يسمعي وبصري وروحي وسائل قوتي ويجري سره في جميع عقائب حتى يكون ذوقي كله ذوقاً قرآنياً حقيقياً إلهياً من جميع الوجوه فأسمع القرآن الإلهي كله خطاب ذاتيا إلهيا من حظرة السبوحية كنت سمعه الذي يسمع به على سبيل المكالمة المعينية والكشف السمعي بعد أن أتلوه ولسان الذي يتكلم به الجامع مع أسرار كمالي ولي قوة الألسن كلها واقوى من ذلك المقدسة عن الموات الحرفية والتحيزات فأجد لذة الوحي القرآني الإلهي مني إليه دائما أبدا سردا بلا فتور حيضة لجمعيته لذة إلهية غير مكيفة بوجهه من وجوه التكييف تلزهة أن يلحقها أو يقرب منها لذة في جميع الوجود بحيث لوضع منها قد رأسي شعرة على جميع العالمي تهام بعضه في بعض بل داباً كل من شدة علاوة طربها من غير أن تفارقني تلك اللذة لحظة ولا أقل منها عتى أكون عقاً إلهياً في نفسي منعوتاً فيه قد جاءكم الحق من ربكم يتحقق متقيق الذين آتيناهم الكتاب يتلونه عق تلاوته أولئك يؤمنون به حتى تكون تلاوتي كلها هدا تهتي بها إلى وجوه تجليات الإسم الله تعريفك إياي هذا بصائر للناس وردا ورحمة لقوم يوقنون وتجللي يا إلهي بسر توحيد ذات المتلصم في آيات الأنالية الموسابية أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري حتى تكون ذلك السر روحا لذاته من جميع المجوه وإذن هذه تحقيقي من حضرة القدس الأعلى بلسان التصديق فعلم أنه لا إله إلا الله وتجلل يا إلهي بعظمة الذات التي لا تبقى ولا تذب إن تجلى عليه بها من جميع وجوهه وحيثياته وإدراكاته كلها مشهدا غير الله حتى تستولي عظمة الذات الإلهية استيلاءا كليا على إنسان عن حقيقة ذاته حتى تستولي عظمت الذات الإلهية استيلا كلها على إنسان، على إنسان عين حقيقة ذات. فتنضمس الآثار كلها والنسوم فتخرجني بك إليك وتوجدني بك عندك يا إلهي بعد أن تعيدني بقوة الذات حتى لا يختل ضام تركيبي فأنعدم بل أكون باقيا بقوة الذات في عظمة الذات مكملا كمالا إلهيا محمديا والشرائع الإلهية المحمدية آخذة آخذة بناصيتي جوارحي حتى لا تتصرف لي جارحة إلا بها هذا كله يا إلهي تحقيقا لشهود عظمتك وكبريائك وثبيت قلبي وبصري وسائر قوتي لشهودك يا مقلب القلوب والأبصار حد يا مقلب القلوب والأبصار بحق يقيم الثابت الكامل الذي ف فت به قلب عين العيون الإلهية وبصره وسائر قوبته سر قد سر ذات المصون نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فالك الحقائق الصفاتية الإلهية المشهون الصابع في بحر سرادقات بهاي عزة كنه ألوهيتك تعيث ثبات لقدم مخلوق هنا حتى لم يتزلزل في مشاهدة الأظماء بعد كشف الحجاب وظهور ألوار السبهات الوجهية الإلهية المحيقة واستيلاء صلته عظمة الخطاب كما وصفته لنا حيث لا حيث بقولك فاستوى وهو من أفق الأعلى ثم ذنى فتدلى فكان قاب قوسي أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمعونه على ما يرى ولقد رأى هنزة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما تغالى قد رأى آيات ربه الكبرى وتجللي يا إلهي بس بأس بتجللي يا إلهي بأسرار الكتاب المكنون لإلهي كتاب تجللي يا إلهي الكتاب المكنون لإلهي كتاب لحقائق الإلهية الذاتية منشري يا إلهي في نفسي ذلك الكتاب حتى جماعة قرآن حقائق التجليات الإلهية كشفا ووجودا إحصانا وشهودا من كل جهاتي وأكون وأكون منعوتاً من جميع الكمال الإلهي المحمدي في جميع أهوالي وتطوراتي أتجل يا إلهي باسم الذاتي لإسم الله ما رجع الصفات والأسماء الحقيقة توحيدا صرفا تجليا ينسف بصرصر عظمته وكبريائه قال الخيالات الخلقية في نظري نسفا فيدرها قاعا صفصفا فتزوشاوة عمش الأغيار عن بصري وبصيرتي بل وعن ذاتي كلها حتى تكون ذاتي كلها عين ذاتيا إلهية من جميع الوجوه وآكون كلها وجه واحدا إلهيا لا أعلم من جميع جهاتي ولا أشهد ولا أرى في إياه وفي كل شيء ما في لا شيء إلا إياه أتجل لي يا إلهي بالحقائق ذاتية الإلهية الكمالية مدعتي في لطيفة الإنسانية الخصيصة بأسرار أحدية حقي ونفخت فيه من روحي المحيطة بجميع خزائن الأسرار الإلهية الخفية والشؤون الإلهية الخلقية المخلوقة اليدين الجامعة من وجهين الظاهرة السورتين الكاملة في الحقيقتين سرا ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وفي أنفسكم أفلا تبصرون وسر سنريهم آياتنا في فاق وفي أنفسهم عتى يتبين لهم أنه لحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط فأنتني يا إلهي بمزع الألوهية على الاستفاء فالكمال يسعى ذاتياً كمالياً إلهياً قلبياً لا يسعه شيء من الموجودات القلب الإلهي الذي ضوقت عنهم بأسبها جميع المكونات من الأرض السماوات وضاعف لي يا ذلك الوسعى في كل نفس بعدد ذرات أجزائه جميع الوجود ويكون كل مسء من ذلك أوسع من جميع الموجودات بما لا ينتهي إليه وهم مخلوق من المخلوقات حتى تكون العوالم كلها في وسعي في وسع ضعف واحد من هذه الأضعاف كخردلة في جميع العوالم الإلهية ملقاة ثم ضاعف لي يا إلهي تلك المضاعفة لأضعاف أضعافها في كل نفس ثم هكذا في سائر أنفاس غير حصر لتلك أضعاف ثم بما ليس هكذا لا مما هو أعظم ضاقة العبارة مما لا يصل إلى علمه إلا أن المحيط بكل شيء هذا كله يا إلهي استغراقا كليا في إحار شهود تجليات اسمك الواسع الذي لا حتى له ولا عصره لأنباع تجلياته في كل شيء من الأشياء بوجه من الوجوه فصوني يا إلهي بصني بجاب العزة الأحما خلف سرادقات العظمتي والكبرياء في حضرة الزات جميع الأعيار والمخالفات حتى لو طلبتني جميع البلايا كلها طلبا حفيثا لم تدركني لكوني مصونا عندك في حضرة لا يتصور فيها بدء فتجللي يا إلهي بالاسم العليم حتى آخذ العلم الإلهية الذي تني الاختصاصه من حضرتك ذاتية بلا واسطة ترجمان حقائق بلسان التألار والابتهال في حضرة الكمال بين يدي الكبير المتعالي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فينتشر العلم الإلهي في جميع ذات كلها حتى لا يخفى علي سر من أسرارك الإلهية كلها في كل معلوم معلوم من جميع سور الموجودات ومعانيها مما ليس بسورة ولا معنى من ما هو من خيبات العلم الإلهي المختون سون المكنون الذي هو من وراء أطفال العلم الخلقي الذي لا يمسه إلا المطهرون من هواجس الخواتر السوائية لطهر قدس تجليات ذاتك المانع من تخلول الغيرية في ذرة من ذرات وجوده من أقدس الكمالي حزب يوم الأربعاء بسم الله الرحمن الرحيم وتجلل يا إلهي بحقائق معارف الأنبياء والمرسلين حتى يتفجره ينبوع قايق حضرات الوحي الإلهي من ذاتي فأعرف ما أخذ كل نبي ورسول من طريق الوحي الإلهي وأكون وارثا لحقيقة جوامع الكلم. ومن منبع عين روح العقائق الإلهية إمام الحضرة الإلهية الأعظم وكوثر الأنوار السبحانية الإلهية الأكبر الذي منهم تدت جداول جميع الإلهين نبيك سيدنا ومولانا محمد المخصوص بالخصائص الخصائص الكمالية كلها من بين سائر خلق الله أجمعين صلى الله وسلم عليه جميع حقائق الكمال وبالعظمة الجامعة للجلال والجمال صلاة لا يحصرها الغدوء والآصال على جميع الأصحاب والآل وحسبنا الله أن يوم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوّض أمري إلى الله يرضى بصير بالعباد اللهم وما ضاعفت عنه قوتي وقصوا عنه عملي ولم تنتهي إليه رابتي ولم تبلوه مسألتي ولم يجري على لساني ولم يخطر على بالي مما أعطيته أحدا من الأولين والآخرين من كمال العلم بك واليقين الذي خصصته به نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فخصني به يا رب العالمين ربنا إنك سميع الدعاء ربنا وتقبل الدعاء اللهم ما أضلقت ألسنتنا بالدعاء إلا وأنت تعد أن تعطينا اللهم كما عطيتنا الدعاء رحمة منك وفضلا من غير سؤال منا وهو من أعظم العطايا فلا تحرمنا الإجابة يا رب العالمين وحاشا أن تحرمنا الإجابة وأنت الله الغني الكريم الذي لا تنفت خزائنك من كسرة العطاء فكيف وقد عم أصناف البرايا كلهم ومؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وعلوهم وسفلهم جودك الواسع مع الأنفاس واللحظات من غير سؤال أفتمنعنا الإجابة مع السؤال؟ وأنت قد وعدتنا بها بعد أمرتنا وأن نسألك كلا بل أنت الله الذي لا ينتهي كرمك ولا يبلغ كنها وصفه أحد من خلقك سبحانك لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله في كل نعمة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل نعمة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله مئني وقدم إليك بين يدي كل نفس ولع وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء وفي علمك كائن أو قد كان مقدم إليك بين يدي ذلك كله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإتنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله وعد الله صند لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كف ونهر. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي بيشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يأوده عظماؤه والعري العظيم اللهم إني سلك بنور مجد الله العظيم الذي منار كان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على ملائنا محمد بالقدر العظيم أن تصلي على محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم وبقدر أعظم ذات الله العظيم في كل لمحه ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الخلق العظيم السلام عليه وعلى اله بسبب ذلك اجمع بينه وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظه ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جنان وجوه في الدنيا قبل الاخره يا عظيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم عليه من التماريس من المؤمنين رؤوف رحيم فان تملوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأسألك اللهم بنور عظمة ذاتك الذي لا يحتمل ظهوره واحد غيرك الذي صار العرش العظيم فما وراءه وما دونه من جميع مخلوقاتك حقيرا صغيرا وتلاشيا في عظمته عدى صار كل ذلك في عظمة نور ذاتك فلا شيء في كل شيء واسنك بمعناك الذي لا يعمهوس وكل الذي اقط الذات بالذات في الذات من الذات للذاتك ما أنت من حيث أنت لذاتك كما تعلم ذاتك بلا حيث سر ذاتك الذي إذ محلت فيه عقائق وأنبيائك والمرسلين وطاشت بجماله الباب ملائكتك الكربين وأن عدمت فيه معارف أوليائك وأصفيائك المقربين حتى تاهل كل في كل تغير الكل في الكل وكيف لا يا ربي وأنت الله العظيم الكبير العزيز الجبار القهار الذي لا يثبت لظهور عزتي جبروتيتي قهاريتي عظمتي الهلو عظمه الالهيهك الولوه شيء لا يثبت لظهور عزتي جبروتيته قهارية عظمتي لوهيك شيء يا الله يا الله يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا كبير, يا كبير يا كبير يا كبير يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا, يا قهار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أنت الأبل فليس قبلك شيء وأنت الأخير فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء في الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة سبوع مقدس رب الملائكة والروح الله الله الله أسألك بسلطان تجليات عظمة ذاتك الظاهر في قائمة حذية تجليات أسمائك لولا لطفك بعجوبك النورانية الرحمانية لا احترقت سور كلها وتحافتت في عين العدم من سطوات تجلياتك برياء جبروت سبحات وجهك العظيم الذي هو مجمع العظمات الذاتيات الإلهيات الذي خرقت فيه الأ أوهام هوام من ولم يبق لها تصور وجه من الهجوه أن يبقى لشيء مع تجليات أظمة ذاتك فقال ولولا رحمتك بسريال نور بالقوة اللهية في ذات المقربين لذا بل كل من شدة صدوات جلاوات لذة رحمتك فكيف لبنضم إلى ذلك القهر الإلهي هذا وقد قال رأس ديوان حوارات الوحي لسان الحق الذي ما ينطق عن الهوى المواجه بالخطاب الأزلي في حظرة التكليم رسولك الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إن دون الله عز وجل سبعين ألفا حجاب من نور وظلمة وما تسمع نفس شيئا من حس تلك الحجب إلا زهاقات وسأل صلوات الله وسلامه عليه الروح الأمينة جدريلا صلوات الله عليه بقوله هل رأيت ربك فوى وقال إن بيتي وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من أدناها لحترقت هذا وقد صار الجبل وهو من الصم الرواسي الشان خاتي دكا وخر موسى وهو من كبرائي خواص أصحاب الوحي صعيقا من ظهور قدر أنملة الخنصر من نورك كما أعلمتنا بذلك في الوحي الإلهي بقولك فلما تجلى ربه للجبل جعله تكو وخر موسى فسبحانك سبحانك سبحانك وجلث ناوك وتعاظم وجدك تعالى جدك وتقدست ذاتك أن يحط مخلوق رحل علمه حول سرادقه كنهك أو يتصف بغير العجز عن إدراك ماهية وصفك وهيهات هيات هيات للحادثين وإن جلت كتبته وعلت في أقصى غاية المشاهد الإلهية القربية أن يدرك الكنها الذاتي الإلهي على ما هو في نفسه أو يطير بأجنعة الإدراك في جو الأفلاك الأسمائية إلى سماء القدس الأعلى من عز ربوبيتك سبحانك سبحانك سبحانك جلت عظمتك وعز بريائك تباركت وتعاليت يا الله أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك تاهت الأوهام بالحيرة في أسرار عجائب صنعك من التحقق بمعرفة كله ذاتك يا رب وأنت الله العظيم النور الذي أتقمس شعاع ألؤهية من ذاتك آيٌ الخلق وخطف سنا برق ليس كمثله شيء أبصر أقولهم أن تنظر إلى الحقيقة الكنهية من صفاتك فلو برزَ برزَ من وراء الحجب وف من وراء الحجب فقال درة حباية من انتقال ذرة هبائية من سلطان نور الكبرياء لأعدم الكل إذا لم تحصل من حضرة لتأييدك قوة إلهية تعطي البقاء في أقل لمحة وكيف لا يا ربي وأنت الله ذو السبحات الوجهية الإلهية المحرقة إداءك الكبرياء وإدارك العظمة وحجابك النور لو كشفته لأحرقت سبحات وجهك ما أدركه بصرك من خلقك حزب يوم الخميس بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بكلامك الإلهي المنزه عن الانتهاء الموصوف عظمته بقولك ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفتت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الذي لا يقوى سماعه منك بلا واصدة إلا من اصطفيته بعنايتك الأزلية من حواس مملكتك فلو تجليت بعزة كنه الكلام وأسمعته الخلق أطارت غقولهم وتصدعت قلوبهم وتفتتت أكبادهم وتقطت طاعت صالهم وتمزقت أجسامهم وذابت أجزاؤهم وذهبت آثارهم وصاروا كان لم يكونوا في أقل من طرفة عين من صمدات صدوات تجليات خطابك وكيف لا يا ربي وقد قلت في كلامك الأزليل منزلي على النور الأزلي نمد الكل من مادتي أوتيت جوامع الكلم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا وقد سالك الكلم موسى صلوات الله على نبينا وعليه لما أخذته وأحاطت بجميع جهاته صولته الخطاب حتى كاد أن ينحل تركيبه ويذوب من سطوة جلال عظمة كلام الربوبية عليه بعد الرسوخ الكامل في المعارف الرسالاتية والاندماج الكلي في مقامات القرب بقوله يا ربي هكذا كلامك قلت له يا موسى إنما أكلمك بقوة عشرة, عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلها وأقوى من ذلك وقلت له ولو كلمتك بكنه كلامي لم تك شيئا فأسهلك يا إلهي ومن بايا بمحض أظمة الألوهية التي أذهلت وقول الخلق وكواهم وجميع دراكاتهم كلها ان يتصورها بوجه من الوجوه حتى ما جتل موجودات بعضها في بعض من شدة الحيرة في نور بهائها أسمك يا إله ومولاي بذلك كله وبكل ما يعلم من تجليات أسمائك وصفاتك ومن ما لا يعلمه منك غيرك وَمِمَّا ثَارَتَ بِهِ من غيب كُنْهِ كَفِي كُنْهِ كَأَنْ تُصَلِّي مَا تُصَلِّي مَا وَتُبَارِكَ عَلَى مَلَأٍ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسَعَهُ وأن تحققني بشهود ذاتك يا ذا الجلال والإكرام تحقيقا كليا وشهودا عينيا يستورق جميع ذاتي وصفاتي وجملة أجزائي وكلياتي ويخرجني من شهودي كل شيء سواك كما حققت نبيك سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأيدني في كل ذلك كما أيته وتجللي يا إلهي قبل ذلك تجليا ذاتيا قوتيا تغفظ علي شريعة تحفظ علي شريعك المحمدية حتى تكون ذاتي كلها قوة ذاتية إلهية صرفا من جميع وجوهي وتجلل يا إلهي بالنور الآظم ينزه عن جهاتي والحد والحصر واللون والكم والكيف نور ذات الذي تفرعت منهما تتجمع الأنوار تجل يا إلهي بالنور الأعظم المنزه عن الجهات والحد والحصر واللون والكم والكيف نور الذات الذي تفرعت منه مات تجميع الأنوار الله نور السماوات والأرض. نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقدم من شجرة مباركة زيتونية لا شرقية ولا غربية كاد زيتها يضيع ولو لم تنسى فتتراكم الأنبار الإلهية في ذات بعضها على بعض نور على نور يحتل الله لنوره من يشاء ويغرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء علي حتى تكون شمس الألوهية من تجلل اسم النور الإلهي تجري في قلب الأفلاك الإنسانية لمستقر لها في سماء الروح ذلك تقدير العزيز العليم وقمر الشرائع الإلهية المقدر على الجوارح التكريفية سابح في منازل الأحكام الشرعية بالاتباع محمديه منزلة منزلة التعادك عاد القديم كما بدأ لا أول خلق يرى الإلهي نعيده يعيده حتى لا ينبغي لشمس حقيقة أن تدرك قمر شريعته فيقع كسوف في التخليط ولا للليل خيب سريا يسبق نهار روحي في الوجد والشهود وكل في فلك حقيقة الحقائق التي هي بحر التوحيد الكبرياء الإلهي يسبحون حتى تكون ذاتي كلها نوراً ذاتيا إلهياً صرفا من جميع الوجوه وتجلني يا إلهي بغيب الهوية الإلهية الإطلاقية الإحاطية حتى أطالع على جميع خزائن أسرار الغيب الإلهي المطلق فعلم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 ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رد ولا يابس إلا في كتاب مبين حتى تكون ذاتي كلها علماً ذاتياً إلهياً صرفاً جنياً وجوب لتجللي يا إلهي بلك ذاتي حتى يخاف صبواتي كل ناظر إلي بسوء تجلياً من ترمح وتجلني يا إلهي بالكبرياء ذاتي حتى يخاف صدواتي كل ناظر إلي بسوء تجليا تظمحل في كبريائه جميع الحيفيات وتزول به من حيث تجليات عمار سبحات وجه جميع الأينيات حتى لا يكون في نظري ولا يخطر على بالي كبرياء غير الله فتنطلق ألسنة حقائق ذاتي كلها بالثناء على الله تعالى في مشاهد الكبرياء فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض وهو العزيز الحكيم حتى تكون ذاتي كلها عيونا ناظرة إلى عزتي جلال كبرياء الحق جميع وجود وتجلل يا إلهي بكلامك الإلهي وأوفقني وراء الوراء بناحجة من عند اسمك في مقام السماء إدعام حتى تضئردني لذة الكمالة الإلهية الخطابية المنزهة عن حمهمة الحروف والأصوات حتى تكون ذاتي كلها لذة ذاتية إلهية خطابية شهودية من جميع الجهات ويشتب بي الوجد الحالي وتحيط بجميع عوالمي حتى تعدى فرائصي كلها من شدة الطرب ويترنم الروح الإلهي في عين مادته ذاته بتلاوة قرآن كمالات الإلهية في حضرة كان الله ولا شيء معه علام بريد وإني شيء إلا عندنا خزاينه بلساني فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينضق به قائماً لأسراره وقوم لله قالتي حتى تكون ذاتي كلها سمعاً ذاتياً ولساناً إلهياً صرفاً من جميع وجوه وتجلل يا إلهي بعين العين عين الحقيقة الذاتية الإلهية التي هي كنه الكنه حتى تكون حقيقته هي, هي البرنامج الكبير الجامع المحيطة بأسرار كتابي هطرات الجيبان الإلهي وأكون المفيض على الكل من الفيض الأقدسي ينبوع العيني مادة الوجوه الإلهي الأزلي نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نقطة وجهي جمالي حسن الحق المشهود الإلهي الأبدي حتى لا يبقى على عيني بصيرتي ولا على عيني ذاتي كلها من خيالات الباطل من شيء حتى تنهزيم ريوش الباط كلها وتنعد لما جاء نصر الله والفتح وقلدني سيف جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أحقه قل إي وربي إنه لحق حتى تكون ذاتي كلها حقا ذاتيا إلهايا صرفا من جميع الوجوه، بتجللي يا إلهي بمقام الإحسان الجامع الأسرار كما أعبد الله كأنك تراه، أعبد الله كأنك تراه. حتى أشاهد الحسن الذاتي الإلهي الكمالي المطلق الساري في جميع جزئيات العالم وكلياته. فتنجذب بوعي وجسمي بل كل إلى مر ناطس الجمال الإلهي فأذوب فيه ولوعا وعشقا عن كل شيء سواه حتى أكون عين العشق الإلهي بل عين الحسن والجمال حتى تكون ذاتي كلها عشقا ذاتيا وجمالا إلهيا صرفا من جميع الهجوه فتجللي يا إلهي بعيني بحر تحيط المحبة الذاتية الإلهية الفياظية إلهية الفياظة انهار المحبة على سائر الوجود فتنفتح أبواب خزائن سماء روحي كلها بما جلال المحبة الأزلية الذاتية الإلهية المقدسة عن شوائب بدورات الأغيار التي هي من وراء الأقول والإشارات والأطفار فينهمر من سماء العلو ذاتي سيل عارم طوفان المعظمة العبية الإلهية على جميع وجودي وتتفجر أرض طبعي كلها من إشقيةً هل تقال ماء على أمر إذا كان الغالب على عبد الإشتغال فيه جعلت نعمته ولذته في ذكه فإذا جعلت نعيمه ولذته في ذكه عشقني وعشقته فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه وصرت معال من بين عينيه لا يسهو إلى سها اذا سهلنا سعىتت تكون ذاتي هي فلك العاشقين المحمدين اهتت تكون ذاتي هي فلك العاشقين المحمدين الالهيين المسروعه باعيون لحب الحاملته لهم في لجج قاموس البت الالهي بسم الله في معاني هقائق الأسماء والصفات القبسية الإلهية المجليها وفي تجلي كمال الذات الإلهية القدسة مرساها إن ربه لغفور رحيم وهي تجريب في موج إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراع، وإذا تقرب إلي براعا تقربت منه باعا وإذا آتاني مشيا أتيته هرولة وإذا آتاني هرولة أتيته سعيا فلما أزعجها الشوق وأقلقها وأحرقها حتى كادت أن تطير من عالم الأجسام صبرها مناد الحق بقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات بل عشي يريدون وجهه فَجَعَلَتْ تَإِنِّ مُتَوَلِّهَةً وتقول حِذْرْ يوم الْجُمْعَةِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني غاية لذة النظر إلى وجهك وتترنموا بقولها غرقت في بحر الحب والشوق مقلق وهمت في واد العشق لمعذافق رجعت وثاء في مسيل بحبكم فروحي تذوب والفؤاد صفق وتهت بكم فيكم وإني فتيلكم بسيف من حب الله ذاتي تمزق شغلت بحسن وجهكم عن شواغل كأني من عشق الجمال مخلق فذاتي فيكم عشق وروحي فيكم عشق وحالي فيكم عشق وكل فيكم عشق فيأتيني موت العشق من كل جانب وما إني مقتول وجسمي مخرق جحيم الغرام في فؤادي وإنني تواني زفيري بالنحيب مخنق وَلَمْ يَبْقَ لِي جِسْمٌ يَنِبْذُ بِغَيْرِكُمْ كَأَنِّي مِنْ عَرْشِ الْمَجِيدِ مُعَلَّقٌ فَلَوْنَا شَفِيقُ الْعِشْقِ رِفْقًا بِصَبِّكُمْ لَصِرْتُ بِهِ بَيْنَ الْأَنَانِ مُحَرَّقٌ فَقَالُوا لَكُمْ جِسْمٌ مُعَنَّيًا وَقَلْبُهُ فَنَاءْ يَا شَفِيعَ الْعِشْقِ بَلْ هُوَ مُحَرَّقٌ فَقُلْتُ خَرَجْتُ عَنْ جَمِيعِي بِحُدِّكُمْ إليك ونفسي بالصبابات تزهق فلفوا للعشق العشق في ثنب وصفكم يراكم بكم والكل فيكم نوركم فإذا النداء الأقدس من كلام الإله المقدسي أين المشتاقون إليّ؟ ينزلهم في وجهي وأرفع لهم الحجاب عني حتى يروني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقامت بهم وقد رفع الحجاب وطاب كلّه وهاتم بلذة الخطاب واشتعلت بهم حتى استوت على على جودي. في أرض الوسع الإلهي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ويؤمر صريعا من حضرة الذات موسى القلب منظر الحق أرش الألوهية سر الملكوتيات الإلهيات الوسعيات القلبيات أن يسري في ليل غلوب بطون الألوهية الذاتي بجنيع جنوده الوهانيات ويترك فرعونا النفس بجنوده الجوارح في أرض الطبع التركيبي قائما بالشرائع الإلهية على الكمال في عالم الجسماليات جادا على منهاج ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه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 وينطبق على الجميع أمواج بحر يحبونهم ويحبونه فإذا هم مورقون فإذا الإسم المتكلم الإلهي له بقوله فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهبا إنهم جند مورقون حتى يستولي على جميع جواهر ذاته كلها من سمع وبصر وشعر وبشر وعصب وعظم ومخ ولحم وسائر أجزاء كلها سلطان جبروت المحبة الكاملة الإلهية التي نار غرام إشقها يغلي في البطون كغلي الحميم التي لو سقي العالم جميعه من صفاي رحيق مختوم سلسبيلها مثقال حبة من خردل لصار من حينه هائما إلى ذتها دائما أبدا الآبدين فتعرق نار هذه المحبة الخالصة التي هي نار الله الموقدة التي تطلي على الأفده بصدوات عاصف الصرصار رهبوتي كبريائها مني جميع قيوزي حتى تكون ذاتي كلها محبة ذاتية إلهية صرفا من جميع الوجوه ويرمي زمهري قاصف ريح العشق من ذاتي شرر الشوق من صفاتي وتشتعل. وتصول لوعة نار رغبوت العشق الذاتي في جميع ملك ذاتي وملكوتها اشتعالا عظيما وتأجج حتى يأكل بعضها بعضا وتشتكي لله تعالى أي ربي أكل بعضي بعضا فيأذن لها سبحانه وتعالى بنفسين نفس في صيف الطبيعة ونفس في شتاء الروح فيجتمع الضلطان في عين واحدة حتى ما تذر هذه النار الإلهية العشقية من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم ثم تأتي طامة العشق الكبرى على عوالم جمعية فأخذته صائقة التجلي الأعظم الإلهي وهم إلى كمال جمال وجه الحق ينظرون فما استطاعوا من أثقال مطوات سكر لذة رؤية الجمال من قيام وما كانوا من عساكر سلطان تجليات العشق الإلهي منتصرين حتى يكون كل جزء من أجزاء ذاتي يذوب عشقا في نفسه من شدتي تكئر من شدت تراك من رحموت أنوار عظمة العشق الإلهي عليه ثم تأخذني يد العناية الإلهية ليها فتجذبني جذبا قويا مغمورا إنه مصروضا بأنباء النطفر بأنباء النطفي الرحمن فتلقيني في وصدي لجتي بحر الذاتي فتورقني غرق لا حتى له ولا حصره، حتى تكون ذاتي كلها بصراً ذاتيا إلهياً صرفا من جميع الجهات فيفض على جميع ذات أنبار شهود الذاتي فيضاً منزهاً عن الهدور والكيفيات حتى يخرى من جميع يوالمي كلها جميع الخواطر المذمومة النفسانيات والشيطانيات، بل وجميع الأعيار إلى العتم المحال جميع الحيفيات، ويسعى الجميع مني صيحة واحدة ما لها من فواق وينفخ إسرافي التجلي الصفاتي، وح التوحيد الذاتي في صور ذاتي. فإذا جميع حقائق كلهم قيام إلى وجه الحق ينظرون وأشرقت أرض جسمي بنور ربها ووضع الكتاب الذي ما فرط الله فيه من تجلياته من تجلياته الذاتي من شيء الذي لا يغادر صغيرة من أسرار الحق ولا كبيرة إلا أحصاها وينادي في جميع مملكته ذاتي منات الجبار لمن الملك اليوم يخاطب بعد الإظم إحلاله في عين العدم جميع الآثار فيجيب نفسه بنفسه من نفسه لنفسه لما يجد سواه لله الواحد القاهر سبحان الله العظيم الذي لا يثبت بتجلي عظمته شيء سبحان الله الحي الباقي بعد فناء خلقه سبحان الله الحي الباقي بعد فناء خلقه سبحان الله الحي الباقي بعد فناء خلقه لا إله إلا هو كل شيء هلكم إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله في كل لمحه ونفس نادى ما واسعه علم الله اللهم اني اسلك بذاتك وبجميع اسماءك وصفاتك ما علمه خلقك منها وما لم مما هو في علم ذاتك الذي لا يطلع عليه أحد سواك أن تصلي وتسلم وتبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك وأن تمتني يا إلهي بنور من عظمة ذاتك في بصري تجليا لو قدر تجزية ذلك النور على خمسين مئة ألف, ألف ألف ألف ألف ألف جزء كل ذلك يا إلهي مطروب في خمسين مئة ألف ألف ألف ألف ألف مثل من أمثاله إلى ما لا نهاية له جزء واحد من جميع ذلك لو نظرت به لجميع الأواني نذابت واحترقت في أقل من لمحه ثم تمتني يا إلهي بمثل ذلك كله نورا مضروضا في كل ذلك غمسينا ياتي ألف, ألف ألف ألف ألف مرة في بصيرتي ثم بمثل ذلك كله نورا في بصري ثم بمثل ذلك كله نورا في سمعي ثم بمثل ذلك كله نورا في عقلي ثم بمثل ذلك كله نورا في لساني ثم بمثل ذلك كله نورا في يدي ثم بمثل ذلك كله نورا في رجلي ثم بمثل ذلك كله نورا في خيالي ثم بمثل ذلك كله نورا في عظامي ثم بمثل ذلك كله نورا في مخي ثم بمثل ذلك كله نورا في مخي ثم بمثل ذلك كله نورا في نمحي ثم بمثل ذلك كله نورا في عصبي ثم بمثل ذلك كله نوراً في دمه ثم بمثل ذلك الجمع نوراً مظهوباً في الجميع خمسين لأتي ألف ألف ألف ألف ألف مرة لو كتب في ذلك عصر عدد نوع واحد من أجزاء ذلك النور لعجل ولم يستوفوه بوجه من الوجوه ويبقى في ذلك النوع من أعداد وجوهه فوق ذلك مما لا يحيظ به إلا أنت كل ذلك يا إلهي على سبيل الكشف والإعاطة الجامعة لوجوه الإدراكات كلها أشهدك به شهودا ذاتيا خارجا عن المعقولات والمحسوسات من طاقة البشر بعد أن تعيدني يا إلهي بقوة كاملة إلهية عناية من كازلية أبدية ثم تمتني يا إلهي بما وراء ذلك بما لا يحصره عدد ولا ينتهي إليه أمد مما هو في حاطة وسع علمك يا الله يا حدو ثم تصب يا إلهي على ذاتي فيضات بحر محيط الرحمة الذاتية حتى أكون كل رحمة إلهية في جميع عوالمك الإطلاقية والتقديسية ويكون لسان رحمتي ذاتي من جميع جهاتي يتلو في جميع جهات الخلق آية الرحمة الإلهية المطلقة ورحمتي وسعة كل شيء الرحمة وعنها وسيع رحمتي وسيعت كل شيء إنك على كل شيء قدير وأنت تجلى لي يا إلهي في كل نفس مع صحة الأنفاس بالعافية الكاملة أكثر من خمسين مئات ألف ألف ألف ألف ألف ضعف مما ذكر من عدد في الأولى ثم في النفس الذي يليه أكثر من خمسين مئة ألف ألف ألف ألف ألف ضعف مما وقع في الثاني ثم هكذا بالطوعيف في جميع الأنفاس كل تجل من ذلك يكون العالم بيابي. بجميع أصنافه والعالم المخرابي بجميع أموائه من إليه كذرة ملقات في وسعي هذه العوالي والمشهودية كل ذلك مصحوب بالكمالات الإلهية مع الأنفاس التي تكون الشرائع المنزلة جميعها ظاهرا وباطلا مسموعة لي من حضرة الذات المقدسة جميع بهور أسرارها التوحيدية وأسرار معاني وجوهها الخلقية حتى تكون حركاتي وسكناتي وأنفاسي كلها لا يقع شيء من ها إلا بإذن صريح من الحضرة القدسية حزب يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم وأن تخرجني يا إلهي من المكر والاستدراج وأن تجعلني قائما في كل ذلك بالشرائع الإلهية على أتم منهاجي حتى لا أخرج عن الأوامر الإلهية بمصاحب الشهود الذاتي لحظة وأن تقويني يا إلهي بالغوة التي لا يختلني معها نظام تركيبي بدن ولا عقل ثم تنزلني المنازل العلا التي من وراء الإنايات التي من وراء الإبارات والإشارات مما لا يخطر. على بالي وتنهاتي وتنتهي إليه رابطه ولا سؤال الكرامة العظمى بالأمان الإلهي صريحا من حضرة الذات التي من معدن شهودها انتدت جميع اللذات وأن تجمعني الاجتماع الآظم بعين الحقائق الرحموتية سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القاهر بصطفة نور وجوده قول العدم تلا آدم التمني بقهاريتها الرهابوتية في بحر التلقي الكلي الذي لا تدخله الإبارات ولا تومي إليه الإشارة من حقائق أضمة الذات وأسرار تجليات الصفات حتى أرتشف من سنتبيل الكمال الإلهي الذي له إهادت والإطلاق الذي لا يبقى معه لباب غلاق وما ذلك على الله بعزيز إن ذلك على الله يسير والله واسع عليه والله ذو الفضل العظيم وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده منكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إلهي دوقني هذا الجلال والإكرام لذة جميع أسمائك وصفاتك ومشاهدة ذاتك في تجلياتك بعظمتك وكبريائك كما ذوقت ذلك نبيك سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حضرة قدسك الأعلى بك منك فيك لك ذوقا إلهيا جماليا كماليا إحاطيا إجماليا تفصيليا لذاتك المنزهة وعاطني مع ذلك كل ذوق من أذواق أسرار الألوهية ذوقته واحدا من عبادك المقربين وأصحبني في كل ذلك بقوة إلهية أتحمل بها عظمة تجليك وأثقال صدوات خطابك إنك على كل شيء قدير وأصحبني غاية المكالمة التي لا نهاية لها بلا حجاب في كل نفس وأقلم ذلك واجمع لي أذواق جميع النبيين والملائكة المقربين في كل لحظة وتجللي يا إلهي بقوة ذاتية إلهية أن تعملوا ذلك وعطني كل ذلك من لحظتي هذا يسحبني في كل كمالك إنك على كل شيء كثير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت فقتي وبك أستجير أن تكون في شائبة بسواك إلهي خلصني شوائب النقص واجعل لي واجعل حركاتي كلها في إرضاك إلهي توجني يا ذا الجلال والإكرام تاج المعرفة الذاتية الإلهية التي لا تبقي لي نظراً لا شيء سواك وتجللي يا إلهي بالجلال والجمال والكمال والعظمة والكبرياء والنور والبهاي اذقني حلامة لذة هذه الأغصاف في نفسي حتى تغيدني عن رؤيته نفسي وشهودها بشهود ذاتي غائبة لا تخرجني بها عن محافظة على شرايعك، على شرايعك الإلهية المنزلة المحمدية الأحمدية تجللي إلهي بالتجلي الأعظم الإحاطي حتى لا أجهلك في حضرتي من الحوارات الأقدسية والاسن يا جليل يا جميل يا كبير يا علي يا عظيم يا ظني يا كريم كل تخلعة الأسماء والصفات الذاتية اللهية التي حليت بها نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن البطول والظهور الألوهية والآخرية فإنك أنت الله الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم لي يا إلهي بحلاوة الإيمان ولذة التقوى حتى تسري في ذاتي لذة شهودك في جميع فاسئ من غير انتفاة إلى شيء سواك وكمبي يا إلهي يا قوي يا متعال في كل ما سألتك بالقوة الكاملة الإلهية التي قويت بها نبيك سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وتاج المرسلين وسيد المقربين ويعسوب أسرار الواصلين الإلهيين أتجللي يا إلهي باسمك العظيم الأعظم في ذاتي تجليا تستولي بحاطته على سائر عنباء التجليات وأخرجني به من كل جهل يفقدني إياك في كل نفس من عنفاسي أو لحظة من اللحظات فتجلني يا إلهي بالإسم النور الإلهي الرافعي للظلمات الكونية حتى أكون من أصحاب الوجه الإلهي ولله المشرق والمغرب فعينما توله فثم وجه الله إن الله واسع أليم فتجلني يا إلهي بالسلطنة الإلهية تجليا تذهب به عن عين بصيرتي فلا جميع الأغيار وتزيل عن كلية عين ذاتي جميع الحجوب والأستار وتجللي يا إلهي بالرحموت الأعظم سر الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء وتجللي يا إلهي بالرحبوت الأكبر سر قولك فلا تخشوا الناس واخشوني لا تخافهم خافون كنت مؤمنا تجللي يا إلهي بالرغبوة الأماري سر قولك في أنبيائك إنهم كانوا يساعونا في الخيرات ويذعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين تجللي يا إلهي بكنوز المعازف ذاتية الإلهية التي لا تعلم إلا استطافك واختصاصك أتجلل يا إلهي ببقى من حياء الجامعي بكل خير سر قولك نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى حقي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين أتجلل يا إلهي بعلوم نواميس قرآنية الإلهية المأخوذة منك بالأواصدة إلى واصدة كون من الأكوان وتجلل يا إلهي بالحقائق الكنهية الذاتية الإلهية التي تجليت بها على نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سر قولك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بتجل لي يا إلهي بسر توحيد الأنانية الإلهية المصن في قولك أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بتجل لي يا إلهي التجلي الأعم الإلهي الإحاطي الجامع في وفي الأنفس. سر قولك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق لم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية منهم من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط فتجللي يا إلهي بالعين الحقيقة الإلهية الجامعة لكل عين سر قولك إنه بكل شيء بصير وتجل يا إلهي بسطوات الأموهية وأيدني بروح الأرواح على وفق التجل الإلهي المحمدي حتى لا يتعرض لي في طريق معرفتك وشهودك جن ولا إنش ولا شيء من الأشياء إلا أعدمته بسيف سر عزي نصري قولك فأينما تولف ثم وجه الله إن الله واسع إنك الله علي العظيم العظيم لا أنت ولا إنك أنت الله العلي الكبير العلي العظيم القوي العظيم لا إله إلا أنت ولا إله غيرك إنك أنت الله العلي الكبير العلي العظيم القوي العظيم لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تجللي بذاتك عتى تسري في ذاتي لذة ألوهيتك واجعل ذاتك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن كل شيء ياما إذا ظهر نور ذاته إن عدمت في كنه ربوبيته أو خليقته بسم الله الرحمن الرحيم الله نصل على طامة الحقائق الكبرى سر الخلوة الإلهية ليلة الأسرى تاج المملكة الإلهية ينبوع الحقائق الوجودية بصر الوجود وسر بصيرة الشهود حق الحقيقة العينية وهوية المشاهدة الغيبيّة تفصيل الإجمال الكلي الآيات الكبرى في التجلي والتدلي نفس الأفاس الروحية كلية الأجسام السرورية أرش الأروش الذاتية صورة الكمالات الرحمانية لوحي محفوظ علمك المخزون وسر كتابك المكنون الذي لا يمسه إن المطهرون يا فاتحة الموجودات يا مجمع بحر الحقائق الأزليات الأبديات يا عين جمال الإختراعات والأفعالات يا نقطة مركز جميع التجليات يا عين حياة الحسن الذي طارت منه وشاشة فاقتزمتها بحكم المشية الإلهية جميع المبدعات يا مانا كتاب الحسن المطلق الذي اعتكفت في حضرته جميع المحاسن لتقرأ قروف حسنه المقيدات يا من أرخت حقائق الكمال كلها برقول ال دون الخلق وأجمعت ألا تنظر لغيره إلا بهم جميع الكونات يا مصب يا نابع الأنوار السبهات الشعشيات يا من تعشقت بكماله جميع المحاسن الإلهيات يا يا قوتة الأزلي يا مغناطسة قد أيسات الأقول والفهوم والألسن وجميع الإدراكات أن تقرأ حقوم مصدور كنهياتك المحمديات أو تصل إلى حقيقة مكدونات ألومك للدنيات وكيف لا يا رسول الله ومن لوح محفوظ كنهك قرأ المقربون كلهم حقيقة التجليات صلى الله وسلم عليك يا زين البرايات يا من لولاهم لم تظهر عين من الخفيات حزب يوم الأحد صلاة هوية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على مظهر العظمة الذاتية جمعية يون الحقائق الرحموتية سر ملكوت الأسماء المعبر عنه قبل خلق أرض وسماء ساز جدات الإحاطية الوجود نقطة دائرة الكمال الإلهي في الغيب والشهود نفخ روح النفس الرحماني في كليات الوجود العياني غيب هو فيه وَمِنْ هُوْهُ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ بِهُوْهُ فِيهُوْهُ مِنْ هُوْهُ يَا مَنْ هُوْهُ وَعَلَى آلِهِهِ وَسَلَّمٌ صلاة حيثية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بجلال وجهك وعظمتك وكمال علمك وجمال اسمائك وصفاتك أن تفلي على النور الذاتي والمنظر الصفاتي أجل الحقائق القرآنية سورة مادة التجليات الفرقانية الروح القدسي السر الصبوحي برزخ الأظمة الذاتية الحاجز بين خلقك وسبحات وجهك كل الكل في سر كل الكل حيث الكل فيوم الجمال والكمال إن حيث لا حيث إلى حيث لا حيث في حيث لا حيث فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ إِنْ حَيْثُ لَا حَيْثُ إِلَى حَيْثُ لَا حَيْثُ فِي حَيْثُ لَا حَيْثُ كما أنت حيث لا حيث عدد الأعداء المتناهية كلها من حيث انتهاءها في علمك من جميع الحيفيات ومن حيث لا أعداد من وجوه عدم الحيفيات كلها في مكمون علمك من غير انتهاء إنك على كل شيء قدير صلاة مظهرية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على مولانا محمد النور اللامع ومظهر سرك الحامع الذي طرزت بجماله الأكوان وزينت ببهجة جلاله الأوان الذي فتحت ذهور العالم من نور حقيقته وختمت كلامه بأسرار مبوته فظهرت سور الحسن من فيضه في أحسن تقويم ولولا هو ما ظهرت بسورة عين من العدم الرميم الذي ما به جايع إلا شابعة ولا إلا شبعة ولا ضمآن إلا روية ولا خايف إلا أمنا ولا لحفان إلا أغيفة وإني لهفان مستغيثك أستمضر رحمتك الواسعة من خزائن جودك فآغفني يا رحمن يا من إذا نظر بعين حلمه وعفه لم يظهر في جنبك برياء حلمه وعظمة عفه ذنب يغفرني وتب علي وتجاوز عني يا كريم صلاة هي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الذات الكنه قبلة وجوه تجليات الكنه عين الكنه في الكنه الجامع لحقائق كمال كنه الكنه القائم بالكنه في الكنه صلاة لا غاية لكنهها دون الكنه وعلى آله وسلم كما ينبغي من الكنه للكنه اللهم أسألك بنور الأنوار الذي هو عينك لا غير أن تريني وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما هو عندك آمين هذا الدعاء mülazametه عند النوم دعوية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة كنز المعارف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحته وصلى الله على مولانا محمد وآله وسلم اللهم صلي على أم كتاب كمالاتكم هداته عين الوجود المطلق الجامع لسائر التقييدات سورة ناسوت الخلق معاني لابوت الحق الغيب الذاتي فالشهادة الأسماء والصفات الناظر بالكل في الكل من الكل بالكليات والجزئيات كلثري سال سبيلي منهل حظ مشاربي جميع التجليات المتلذذ بصورة نفسه في جنة فردوس ذاته بنظره به منه إليه فيه بحر قاموس جمع مطامطام تراز رداء كبيريات متصام. وراء الوراء إلى وراء ودون الدون بلا دون الذي لا أحى لا يساويه ولا فيه يدانيه كرسي الصفات والأسماء جبل تور تجليات المسمى موهدات الوجود مجمع حقائق اللهوت المشهود كنز المعارف الذاتية أرآن الحقائق الأولاهية قوة الحوقة وكفاية الحسبلة ورحمة البسملة عين العين الحافظ بقائم سورته كل عين حرف غين وعجم ونقطة الحق المبهم الذي لا يطلع قرانه إلا من عين الحق لعجمة أحادية ذاته عن لغات الخلق عين الأضمة وهاي الهوية لون الناس تلام اللهوت مبدئ الكلي ومرجع الكلي وهو الكل في الكل بلا بعض ولا كل يا طه يا عين الحق المبين يا قلب قرآن الحقائق يا ياسين شلت الألس عن تفسير صفاتك وتعيرت الأقول وتآهت في مهامه حقائق ذاتك. صلى الله العظيم وسلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بكمال أحادية ذاته وصفاته على كمال جمعيته أحادية ذاتك وصفاتك صلاة ناسوتية اللهم صل على عين بحر الحقائق الوجودية المطلقة اللاهوتية ومنبع الرقائق اللطيفة مقيدة الناسوتية سورة الجمال ومطلع الجلال مجل الألوهية والسر إطلاق الأحدية عرش استواء الذاتي وجهي محاس الصفات مزيل أرقع حجابي ظلمات اللبس بطلعة شمس حقيقة كنهدات الأنفس عن وجه تجليات الكمال الإلهي الأقدس كتاب مسؤول جميع حدية الدات الحق في رق منشور تجليات الشؤون الإلهية المسمى كثرة سورها بالخلق جانب طور الحقائق الروحية الأيمن كلم من هموس النفس أنا الله لا إله إلا أنا في عورة القدس يا كامل الذات يا جميل الصفات يا منتهى الغايات يا نور الحق يا سراج العوالم يا محمد يا أحمد يا أبل القاصي جل كمالك أن يعبر عنه لسان، وعز جمالك أن يكون مدركاً لإنسانه وتعاظم جلالك أن يخطر في جلاله صلى الله سبحانه وتعالى عليك وسلم يا رسول الله يا مجل الكمالات الإلهية الآظم صلاة أفقية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على ملانا محمد سراج أفق الألوهية ومعدن كنوز الأسراد الربية سر استواء الرحمنية منظر وجوه الأسماء الإلهية مظهره ثبعة الأسماء النفسية أحق الحق ونقطة دائرة الاستمداد وجود الخلق مصدر الهوى في الهوى الهوى من الهوى من نبعت فيه ومنه أسرار الله لا إله إلا قلب قرآن الحقائق الحوقلية في حضرة كان الله ولا شيء معه الكتاب المبين الذي ما فرض الله فيه من الحقائق الذاتية من شيء لسان كمالات الله الطامات المترجم عن أسرار العشق الإلهي من ناب وراء غاية الغايات صلاةً بلسان حق من حق لحق صلاة لا يطرق إليها إلا إحصاه ولا يحيط بها مخلوق بوجه مجوه الاستقصاء آمين بعظمتك يا رب العالمين يا كريم يا الله إن هذه إن هذه الصلوات قد استوت على أرش الأنبار وأرجلهن تدليات على كرسي أسرار تصلينا في كتاب الكمالات المحمدية بقرآن الحقائق الأحمدية قد طلعت في سماوات العلا شمسها وارتفع عمج الكمال المحمدي لقاؤها وبحرهن في الحقائق الإلهية ساخر ولهادها في قسمة من المعارف المحمدية حظ وافر خذ كنا إليك يا من أراد أن يسبح في كثر النور المهمدية وجل في عجائب معانيها يا من يبتغي الارتراف من بحر الأحمدية تتم عليك من كتاب الحقائق المهمدية مكمل الآيات لا لك نقش بعض حروف آياته البينات. Vallahu yahdi men yasha ila siratin mustaqim